شواهد القبور شهادات تعد شواهد القبور أحد الأوعية التاريخية التي تحمل جانبا معينا يتعلق بتاريخ بعض الشخصيات ومكانتها ونسبها وفضائلها والكتابة على شواهد القبور من أقدم العادات الإنسانية يكتبها أصحابها إما قبل وفاتهم وإما تكتب لهم بعد موتهم يعتقد البعض بأنه ينبغي على الإنسان أن يكتب شاهدة قبره بنفسه ويختار العبارات التي تناسب شخصيته وقد انتشرت شواهد القبور في معظم المجتمعات شرقية كانت أم غربية فنجد بلاد المغرب العربي تحتوي على عدد كبير من شواهد القبور وتتميز بالتنوع والتعدد من حيث مادة الصنع والأساليب والطراز الفنية المتبعة في صناعتها والكتابة عليها ونجد شواهد القبور العثمانية في تركيا وما تتميز به من شأن كبير بالرغم من أنها أعمدة من الرخام متشابهة فلكل شاهد غطاء أو قلنسوة مختلفة وهناك إشارات عديدة كل منها تدل على صفة من صفات الشخص المتوفى ومن حيث المضمون لا تقتصر أهمية الشواهد على ما تتضمنه من آيات من الذكر الحكيم وعبارات دعائية لصاحب الشاهد وغيره بل توفر من تراجم أصحابها مادة تاريخية تساعد في بعض الأحيان على إلقاء الضوء على أحداث تاريخية مختلفة متعلقة بصاحب الشاهد وفضلا عن ذلك تعطينا كتابات الشواهد حصيلة زاخرة من الألقاب والنعوت قل ما نجدها في كتابات أخرى